الحرية وجنانها للي يبغى الخلود في جوار الودود في جوار النبيين سكنها للي عاف الردى للي يبغى الندى للي يبغى الحرية واحضانها سكتها مختصر للي عنده بصر للي يفهم هدفها وعنوانها أسرعوا يا شباب للعدولتها بدكوا كل المعاقل وحيطانها سلوا كل السيوف اسرعوا للحتوف لجلي دمعة يتيمه من شانها ساقها المعتصم ساقها واغتنم زلزال الكفر واخلف بنيانها ديننا خير دين دربنا لليمين درب محلها هواها وخلجناها أسرعوا يا عباد انفروا للجهاد اختلط عجها وسط دخانها انفروا لحرج درب مابع وجمع ركح حامية وسط ميدانها أطلقوها هوا أعلنوها سوا تبغى خيل المعارك فرسانها هذا حبل الرجاء هذا نور الدجاء لسود سايده في ربفغانها والعراق الجريح دمي ثك يسيح المنازل تهدم بنيرانها أعلن المعتدي حربها المبتدي على الإسلام وجنده وإيمانها أعلنها وبوش ساقي كل الجيوش جمع الكفر كله وعوانها قطعوا كل العهود اليهود القرود هذا مسر النبي يهدم لكن الله خلق لن نفق الجهاد الجهاد يحمي أوطانها سلها وانسلت حدها وانبرت سيفي صارم يحطم صلبانها